<تصفيق> سر يا رب وتب من القاضي ووجد ابيات شعر للنشامه وجيزه اهل الوفاء والحج والطيب والعز يا زوته تبقى وتبقى عديده يا رب وتب من القاضي ووجد ابيات شعر للنشامه وجيزه اهل الوفاء والحق والطيب والعز يا عزوت تبقى وتبقى عزيز سر يا واكتب من القول ووجد سر يا من القول ووجد لركز من أرماح المحبة لها ركز من هيبتين وسط ما يركز يا لبتل علي على الدم والرأس دم الفعايل بالحكاية رزيزه بركز من الرماح المحبة لا رج من هي بتن وسط يا لبتل علي, على الدم والرد دم الفعيل بالحكاية رزيزة دم الفعايل بالحكاية رزيزه يا تشعر النشابة وجيثة أهل الوفا والحكي وحكي والحكي وحكي والحكي يعز وثن تبقى وتبقى عزيزة سر يا كرام وكتب من القوضي ووجد سر يا كرام وكتب من القوضي ووجي وليات ماذا تنجر السم والغز يسعدنا بين الطعون الغز إذا لم نترفع عن حك الذمة والحزم تروي البحر النفوس الحزيدة وليت داخل جرس السماء والغز يسعدنا بين طعن الغزيدة لن نترفع عن حك الذمة والحزم تروي ذبح النفوس الحزيدة. And the boss and I say me and go to the shad يقطع ضخم تفتيح من الجوز ووجع يغمض عيون في ظهرنا غمزة وسلم النشامة باللي فيهم لذيذة في والفخر باللي جلز لأن الفعل فيهم علماء لذيذة لأن الفعل فيهم معلومة لذيذ سياجام <تصفيق> وتد <وكتب> من <تصفيق> الجاذ ووجه أبيات شعر للنشاب ما وجدك أهل الوفا والحك والطيب والعز يا عزوت تبقى وتبقى سريح واكتب من القول وجز ابيات الشعر للنشامى وجز اهل الوفا والحق عقب والعز يعز وتن تبقى وتبقى عزيز ya yumot min al-noudh